ان بیمنا نقضي فيثا قوم ومو كفر في ميات رل الله يوقط ليكم الام حق وقم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا لنوف في جلن في شكن كين بِمَا فَعَلَ اللَّهُ إِلَيَّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لهم وبصدهم عن سبيل that danu